فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيت إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وخذتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 قل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَئِنْ أَتَيْتُ مَا لَكُمْ إن أَمْرِي لاَ ما لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمُ الْخَزَائِنَ فَهُوَ يَبْسُطُهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الَّذِينَ